الحمد لله رب العالمين والعاقبة والمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل الله وصل معنا نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بعض قال رحيم الله تعالى باو ميرات الإخوة للأبي صمعين ميرات الجد صمع ما شاء الله باب ميراث الجدي ما حكيوا باب يا سول كمان هون على الجبل فوق صار لوكسه وراح اصلا اخد الابي هلق هسه ابي فليه ها طعاله زي يا ها ها amiraatil ixwateelil ab baa umiraatil ixwateelil ab siyaso u dhareysaa gaabsada gaabsada madaraysu hadii aan markaas xawaayan kubu xilisay ku dhiibayso wakhtin laakiin taan kumaadaan wala duubayo hadii aan markaas xawaayan irano halka hadaa intilme ka dhax baxda laga ميتك ولا لها حق ولا ليهين قال مالك رحمه الله تعالى الأمر هو المتسمع كل سيئة عليه دوشيس عندنا أكثر يضع أهل ما بدينا هذا النحي أن مراث الإخوة اللي الأبي ولا لها الماب أبا مرقد حلقوه إذا النبي يالكو مع معهم وغا حد نغف ومن بني الأبي والأمي كو علمه إلماء أبا مرقاص حقه يحق أباك ولا ليهين ليهي متك ملادون الجوغين كمنزلت الإخوة للأبي والأمي ويان صواو اسريهم لكرون كودا لبي كذا كرمي مكوغا لبا كلو وان فاهم كودا ددغنا كوان فاهم ويان الا انهم يغا لا يشرككم كل لا يودا جمايو نعبن الامن هو المخيا في الفريضه والفريضه التي تاسو شركههم لو وداغي فيها دخله بلوا ابي اي لوداجين اي ول امي لأنهم يوخرجوا كبحا من ولادة الأم هو يذي مرقص حق المريضة التي هو يلاسوا جماعة دمع سؤالها كقواص مسأله حويان يعني ميثي هذي مرقص حويان قلل باب الحجر باب الله صور وقلت لنا إن شاء الله وطرقت عليه هو يذي مرقص حويان ميثا انتي و ilmaha iyo ilma aabo hadii kuu xaqo iyo xaqo abaadiy joogan ku ilma aabo ugu ma soo galayaan halkani dhigiyaga laakiin murkaas waxaa weeyaan ku hadii walaalahan ilma aabo kaliya ay meesaha xagaa bakeliya koolalayeen hadii murkaas waxaa weeyaan ee allahum Rai digisen abyn ni arli её bach arniad. E'n drwy'n dwy'n gweld. olla yna e'n Somebody e�di, sooy can weu, anip incident abyn ni'n ei Ι dobradeu a ysiai o bahwa hodi h我們 centru, Kok haa marqaba xawweya haday maso galayaan laakiin haddiin walaala ilmo hooyo iyo ilmo aabo haday la joogin xag hooyo xag aabo haday la joogin ila waxaan leenahay marqas xawweyaan halkayntaaga yihiin ku ilmo hooyo iyo ilmo aabo minziladoodi boos koodi ay soo murxay daxal daxal ka qaadanayaan daxal ka laga qadinayo simin soo joogid iyana waxa wayan maid baad dhimsay wuxuu ka tagay walaal xaq gooyay tii ee colaale yihiin iyo walaal xaq gooyay xaq ay colaale yihiin murxaska qoladii murqas saxawayaan ayu ka tagi murqa kuwa xag gooya xagabo ka walaalo aan murqas iyo kuwa xag gooya kale ay ku walaal yihiin murqas oo had caday waa jiru hukume murqa saxawayaan bakir musa coobaha waa kuu ilmoho iyo ayuusi marqaas waxa dhacday kuu ilmo aabee ilmoho yana tagaa kuu ilmo marqaas marqaas waxa ilaahayum ishaal adana filiymi aabaha yambada wax ku toosay daad doontid laakiin hooyo anagu hadaanu hooyo iyo aabo wax ku weeyay labada wada socda balaabo xagga naga dhig laakiin hooyadu maana kasine hooyada waxana suluskay ay qaateen la wadaagba la yiraahdo ma mas'alada baan bil kaga duganta hayo kuwa marka ee maabaa hadii ay booski ay marka saxwaya yimaadeen meeshii aduu meedhinto walaalaha xaqo iyo xaq aabaykood iyo inuu ka tagay كوه المهوهيه لموه ذاقي يامو أحبه نسأل سيناه لو ذاقي هو يجم عسام ويشيئه اللبه كوه يجم عساته لي واسلام عنه قال مالي وحره لمره أمر خالم اصطر مستمع له كنسي على الدشيس عندنا أن مراث الإخوة للأبي ولا له المهوهيه إذا لم يكن مرخوناه ولا له الماء أبا أبا أخير لحلكوه إذا لم يكن مرخوناه مرخونا معه ومعه يحد غف ومن بني الأبي والأمي ولا له المهوهيه الماء أبا كم نزلت الاخوه وال... للابي والامي باوسكي ان ما ابي المهي بتغييه صواعون اسميه ذكرون كوك ذكريه وانثون كون فاهم الا انهم يجا لا يشرغكون للول اجمع مسلونه قدويه مع بني الام المقوى المهويه في الفريده وفريضه يا ثلث way ay halati taaso sharqakam ay la wadaageen fiha dhaxleeda banu abi wal ummi laama biyoo khurjoo way ka baxeen wiilada san ummi hooyada dalshadi hooya wada dhalimacnaa halati taaso jamacullahi ku waajimisi way qalamari guuxuud مرغم مسألة مشتركة لإله مسألة لأبي كيد وليه مع نواسدها قال مالي وحورفين سمع الإخوة للأبي والأمي والله المهوية الماء بهضي كلمان والإخوة للأبي إي ولا لي حقا بكريئة فكان في بني الأبي كوى الماء باعه قد حسوية فكان في بني الأبي والأمي كوى الماء به المهوية ذكروا الابئوا كل حسوية فلا ميراثا أغنصنا من بحلي ليحد غف ومن بني الأبي كوى الماء باع وإن لم يكن بني الأبي والأمي كوى المهي الماء بينا هارب إلا يمضعة واحدة ها يكاد هذا حاج ولا ينعم يكون حضون احين بين الاب والام قوه حقه هي حق ابو مين سيكول عليهن الا ابراءه واحده مستوان كل مويانه او أكثر من ذلك انت كبدنا من الناس دمر قكبيله لا ذكر معهن وحولوا له كسونه موجا فما يفرض ولو قدر للاخت الواحده ولا شريه للاب والام حقه هي حق ابو كتبت انصفوا كلما ويسروا ولو قدر للاخوه للاخوات الابي ولا لها ما اضن السدس للحلال ضمن فاطمه الثلثين صدهمله ومله دسته قاتين فان كان هديه مع الاخوه مع الاخوات الابي ولا لها مرقه قبلها اي مرقه ما باكل يدكروا هدو لمي فلا فريضة لهنا واح فريدا مصونان ويبدو ولا بلابي باهل الفرائض ذكر الفرائض المصمات لما فايو فيقضون... دور القران مع معنا فايو دورا فرائضهم طيبه هوجا فينفضل هادو صهر بعد ذلك انت اكيد فضل وحسهريا كان بين الاخوات الابي وحل سينيا القوه الماضاه للذكر اسم محددهم فين بين وقيب سنيان ولا ميا فضل هادو الصهر شيء وحده فلا شيء لو محوسونان فان كانوا اخوات الابي والامي امراه لمض مره حدين حين او اكثر من ذلك انت وحكبا اميال انسد كو ددغه فرده له نوا لو قدر اي سلسان واي ورميراث دخلوا وصلنا معه النموعة للاخوات للابي كوين ما هو يامرخصا ويان كوين وخ دخلوا سنان ان لا دخل كانوا انهويا ان لا يكون معهم معود يهميان اخوه لابن ولا لحق <تصفيق> ابي كل اليهم فان كان معهم معود يا اخو لابن بدي اولو بلابي بما الرقم لوداغي بفريده المسمات في حرز الله المعابين فوعضوا لاصيري فرائضهم فوحيلها لو قدري فضل هذو الصهر بعد ذلك تاكد بفضل وحصهر يا كان بين اخوت الاب ولا الله الماب دخدود وانهيا لذاكر مثل حدن يسين ولم يفضل شيء واحدا فلا شيء الله ورحمة الله ورحمة الله ولبني الأمي مع بني الابي ولمن الامي كويل ما هو مع بني الاب والأمي مع بني الاب والامي كويل ما هو أطبئ الماء ومع بني الاب بنيك هي كويل ما انتمي و الالجوقان للواحد من السودوس الأول مان و أعطان الي من الأول وللاثني متحد EL visiting فساعدا ي رواه كبرا السودوس يحمروا نطبئ للذكر كما أنك يرفع به ذلك مكان هن sortir هذا لا يخطي أنزعوا قاد buy سعدَ وهم فيها in an ar 가는 سنة واحدة سوا هذا هو مصابب الشيء وانضل على ريانات حليل لأسكفيد إمام المالك مرخ وكصوهن رحمه الله تعالى وحاوية ملاث الإخوة الأمر وكان يوحى مسألة من صومر لك مسألة ذا سوحوية سوح فدها أن صومر لك كو ولا له مرخة ميتة وننتي خذي وننتي ولا له سوحكتغي حق أبكريك ولا لاحاين ما شرنا مبجوه وقام به هو حق وي حق أبكريك لليه مبجوه وقام به كو المرخة الماء بأ حلقيته ليه kuu yahay xaq iyo xaq ah baa doosogii soo maaha cidku waaas xijaab jiraan be xijaabayaan kuwaas wax ay qaadan jiraan be qaadanayaan dooskogi ay taagan yihiin subax salaama halka ayaga ii dhig laakiin mas'aladdu waxay yeejino qof mas'alada qolada ka duugayhihi waxa ku amee tiyodanti ku wuxu walaalihi xag iyo xaga aabo iyo walaal iyo xaga aabo ayuu ka tagay waayayahay wax la و qadintaas uma haddii wala mar khaawiil ku dhaxsqunayn oo dumar yihiin dumar khaasi kala qaadeena dumar khaasi inuu kala qaado waxa weeyaan hawl gawar kaliin inuu ka iney tahay tan xagga iyo xagaa midkiisa kala liyihiin iyo iney laba gabdoodii xag ka badayeen hawl gawar haday tahay hadii mar ka soo xawayo laba iyo wixii ka badan ay yihiin marka taan laba loo siin kala qaadayaa hadii laba iyo wixii ka badan ay yihiin kuwan ilmaabo oo laba iyo wixii ka badan haday suux jaawe jira keen qaxay meelti waxa gooyay xagaa bixaalii suux jaawe jiraa iyo kana wuxuu jaawe yaa meeladiisa u tagayaa waxa duu isoo lab la socdo hadoon lab la socon wiya oo markaa walaalaha min maa ballaftoodu gabdh ay yihiin yaa waxa la sameynayaa markaas gabdhii horta meelti xagaa bixaal xagaa bixaal la sidayaa gabdh markaas gabdhaha meelti meel xagaa bixaal koodayna iyana ka qasbi yaa nadii mar khaas ah waya misal ila wasu aadaynay oo hadii mar khaas ah waya mi ka mintay walaalihiisa xaqaba bakari uu ka tagay ku xaqo iyo xaqaba kalaaliyi ka boodi tagin murqa kuwii maaba waxa noqorayaan ku xaqo iyo xaqaba boos kuwii tagayaan oo say kuwii xijaab jireen bixjaabayaan waxa qaanjireen bay qaadanayaan hadda laakiin kuwa midku ka dhigtay waa xaqo iyo xaqaba wayaa oo xijaab ayaa gabadhu gabaa xijbu xirmaam bu kulayd aywliyaato qadinnaya hadii uuna markaas waxa wayaan dumar u qayihin ku wax goyo xaq ama isay kala yelawaadasho kala qaadsayna halka warayna saaynaahin halka waraha haday tahay nisba la قوة المآباء يغنى حدوء الله الصعود ويلاب أهدو الله الصعود يغنى وحجابه يجوغ لي وحصارينا إسكاله وحديه وقلنا نبوه يعني حدوء ونجوغي مياه سو سوى سوى قادرنا يعني سوى ثلاثين دي, سو دي ساعة كورا ما يسرون يعني وواضح انت سوى انت مرخز جلت مرخز وحلقوا بالله اياه لكن انت عصراض ما يشعب إلا عصراض محمد الله صواري قادرنا يعني أهل الفرائد كان لقوا بالله اياه truudowala magacaabay ama qoladii niska qaadanaysaa noqoto ama qoladii sulu fi qaadanaysaa noqoto ama qoladii ugu badan qaadanaysaa noqoto ama qoladii sunu ka qaadanaysaa noqoto ama qoladii suudu is qaadanaysaa haddaba mar khi qoladan asxaabul furuq taqiido la qataan haddii ma haddii xoolii wax ka هي haray baday ka soo harii waayay haddii xoolii wax ka soo haran heelaabaadii soo haray waxi suuray qataanana haddii noo wax ka soo harii lugay yaaleenahay ma jiro waxa way xataa taksi da soo haray yaa allaah marqa waallaahum salaam weel lugay yaa muslimo ma waajahan haddii wax soo hada de waxa uma la istaaga la oranayaan way taasi waadii hal gaban ay ahayd xagar odhigyada hadii laba qadood iyo wixii ka badan uu ka tiri mid kale oo xagga xagaa ayuu kala فإن كانت تفنتين فلوهما ثلثان مما تركسوا إلحة المعنى حدين الله يوحي كبنان أيهين يوحي قادنا يا مرخة وحاولين صدح ما يرضى الله وما يرضى قادنا يا حق أوليك يا قولاً الماء أبانا والضمر في يونا بحاول كبنسو قليان حدين لكن ولا الصعدة إياق المرخص نعوغ ولا الوجيهي وحلقوا بالله يا مرخص فالراضي يلقوا بالله غياء مالخي يستقع أين لو وذا غياء ويحيسي نذكر مثل حدين وثير من أوقيف سنيعان هؤلاء نحوصوا اين وحوان مالبا عند أصوات سنة نسألك لو شيء وقد وكنا رحمه الله تعالى نسأل الله اسمحه وإيام كوان koon ma hooya maid baad dhinsey haddii sabab kaan la waxay haddii maid baad dhinsey wuxu ka laba misaa ayuu sheekh Sawbaabaysi maid baad dhinsey oo ka tagay walaalihiisii marka xag iyo xagaabo ee walaalihiisii xag iyo kaliya taas casha qindooda dad qaaray misaa haddana casho walaa hqo iyo xagga abaa kaleeyhi iyo kuwa xagga abaa kaleeyhi iyo qoladaasi markaa ragii dumad markii ay qoladaasi dhaxay u qeybsarayaan bilinnay kirbitaa lhadin oo sayid laa liddhaakir mislan hadal aan saabiq qeybsarayaan waayey mas'alaad too liddhaakir mislan hadin oo sayid markii ay wax dhaxlayay kuwa xaq قال ميرغو خورو حيم الله وتعالى فليسوا مع الاخوه للابي والامي ولا لا حق له اي حاجه بعد كل مان ولا اخوه للابي فكان في بن الابي والامي المهريه المقابوه كو حقو هي حقها ميتيك كلاليين حدو كو دخصنيته كارميدو لب فلا ميراثه واحد حل ومصونان لا فلم يكونوا مساله اسوان بساله كو فلم يكونوا حد اينا هين ضروري ابي والامي كو حقو هي حقها ميتيك كلاليين gabar kaliye muyaane aw aksar min dalalka waxa gabdha waxa ka badan waad laasi dumar qalabiy waxa ka badan laa dha kala dha ahna laa suu xubqoonalla suuuri faa inoo yifrado loo qadari l'akhati l'waahdati waraashil kireehid l'ab iyo l'ummi biit hagu iyo hagu abayk wala lahayeen an la soo kala barba loo qadaraya wa yifrado l'akhawat walaaha فإن كان مع مع الأخوات الأبي هو حقه أبا كريمية حقه أبا كريمية قبلها أدو الله صلى الله عليه وسلم يذكره من الله ومسأل السدحات فلا فريضة وحفريضة وصلى الله عليه وسلم ويا إحجابية كان إحجابية ويبدأ أولئك بالله إياه بمنزلة الفرائد المصمت لكن إستغادة أحكا صحران قبلها ملي إستغادة ملي إستغادة أقضان إياه وإيا قبلها عصروا أحكمان أحلام هل من أسأل أبو إياه هل مساله كريه دور على صواحكم احلان لكن عصره هو دخلان هل سنه بويان وا ادونك اسلامه ملخ ادونك خريص ادونكاس ملخ سوايان وخ قراوديس ملخ يدخسوا حمده كسوحديه عصبه مدخلسا وليس في النساء دور عصبه الا التي بلت بعتق رقبه ساحره رهبيه من الذي ساسه ديت خويا فضل هادو صاحرو مربينا خدي دونه دا علاش انت كدب فغنو هما هاداي كانت بين الإخوة للأبي ولا الله حق أبو مثل كل اليهين أيو صنادي حدود على الوقيبين بحال الوقيبين للذكر مثل وحدين سيئين فإن يفضل حدون الصوحر الشيء وحبه فلا شيء الله محمد صنادي فإن كان الإخوة للأبي ولا الله حق أبو هديه والأم حقه هي حق أبو مثل كل اليهين إمرأتي لم تظهر ومسللي أفراده أو أكثر من ذلك انتعي كبراً ومن العناث في مرة الصحوية بد كوود ددغه فرده لهن سلسان وكا وضاحت تطريحيي وخداديان سلسان سدخنو ميب لو مهلاد بخولها قادنيان ولا ميراث دخن وسر دمعه حنا معوغا لا اخواتي ولا لها لا حق ابا الا ان يكون معه همعوغا يهمه اخ ولال لابن حق ابا فان كان ديه معه همعوغا اخ لابن ولال حق ابا بديع او لغو بلابي بمرخهكم دلو عيد لو يعني مرخه وحين نقريان مرخه صحويان عصبي مرخه murqaas waxa lagu bilaabayaa murqaas ee ciddii murqaas xawiye la wadaagaysay ay alaasiinaya murqaas ee shurakadu ku noqonayaan way wadaagayaan marka alaasiinada tacsiib bayna ku qabanayaan marka iyagu asaba asalaamullaahi salaamii kula hada aso hada sidaa inta masharabaahu in ay kuuno ma'auna akhu lil abi fa inkaan ma'auna akhu li abi haduu yahay du'aa wala billaahi ayay marka la dhex la qaybsanayaan xisbaha asamada iyo kuwa qaybsanayaan oo sawir ila asamada qadan aswaal qayb aan noqotee wa asabatu bilqay macal giro qofkaasi la dhex layaa فلوطوف فرائضهم خلصين الفرائض وهذا فيفضل بعد ذلك ان تحدثوا صوره فضلهم كان بين الاخوه للابي للذكر مثل حظي يفضل شيء واحبه بالصهر الفلاسين واحمصون عليه ولابن الام و13 و الأمي ولابن الام وولا له ما هويه ميد حقويه كلاليه حق ايله جوجان ورك مع الدنيل أبي والأمي ولا لا حقه هي حق أبويتك ولا ليهين وما عدد للأبي ولا لا حق أبويتك ولا ليهين للواحد خلق قفح أصر على السدس وقال له وللإثن ليري كفرقه سحيان لبضنا فساعده من حكبه الثلس وقال له ومع ذلك قيبستان الذي ذكر مثل حفظه لنثال الله الذي ذكر مثل حفظه لنثابه وقيبستان وهم يورث فيه ضابط الحديثا بمنزله سوا بمنزلته ولو يورث فيه حظا يدهستا بمنزله واحده درجه له هو سويه سواء وينسب بالسلامه عمر خويا جماعه سال الامام ابو بكر المنذر وصونغلي ايا وخيري اجمع اهل العلم وحيكون اجمعين اهل العلم من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على أن الجده ابو الجد ابو الأبي لا يحجبه عن الميراث غير ابي او وحده حجابي كره ومسقى اباك شليل وبا حجابي كره انت كره حجابي كره بجلتو او عمر خو واحد دخل يوا اسكدر لنا مادام و هو وباها يحي فاميليس خاصك ان اخرسه وحصمنا ان شاء الله تعالى وأن يرد لكن لأن المسائل كيديه وحروم كتابك أنت فقراً كليلاً لفهمه أما لكن محاولياً مسائل كي إرام لسنو أو أن تصحيح المسائل عن سمعينو أو أن عوض سمعينو أو أن غضي سمعينو المسائل كأنه عاصو كلا وحيب الله أنتها كتبتين أون فريسانا وبعنتها تصحيح المسائل مركز اللي في الله حويا مركز حاولياً أصل بمركز مسائل كوحلق لساوحي نغضان وطلبون مسألة كم برنا مركز على داعها waxay ila marxa saxawayaan oo ama xoolaha waxa lagu dhisaa marxa saxawayaan waxa lagu dhisaa marxa nix waxa lagu dhisaa ama labada tobanba lagu dhisaa maafirada marka saw qaybiso nix aad u qaybsan wayda la qayaba awl baa oo waa soo celiya waxaanu hadan soo celiya balayra markaas hadii hadan isku sii jidjibiyaayo dun la isku sii celiya awl balayra waxa weeyaan mas'alad qadi wax leeyra xajila marka waxyaalahan asluu masail tadaronisa la tagreen kama banno fasiiyhi masail kulakiin ay ka badan yihiin urqa marka waxa weeyaan wa wax u baahan dalqa inaanu iyaga fariisano dibna baney dibna inshaallahu ta'ala ku xifti karno fariiga baney faraalka wadaynu u fariisano marka waxaanu sameyn doonaa marka in waxa weeyo dulu sa xamba wada socoto dhammaan kan iska gabadayno uma balna waxaan qaadi ayda oo fahamiga halka diida hayaa aynu akhriyno ama madhbawadi hamma qoto ruuxbiyada ahay ama ha noqoto حويا saxa weeyaan qalaidul bukhariyyah hamma qoto ama ha noqoto marka saxa weeyaan arifadi ama mar waxa هل hawayaa hal noqoto tasiirka faraayad fi ama argaayso fi ilmu faraayad fi hanqad qotomti faraayad ya mar khaabkaaba laga qoray ayadoo insha Allahu ta'ala suu daydoona in mar waxa soo hawayaa Ilaahay u yahay ayo dhigna insha Allahu ta'ala laakiin inta ay ku qulto qax socno bismeena basaarka badanaay badana waxan sameyn doonaa hadii la haynaa oo kitab kase ku qoran baynu faham doonaa hadii راشد خبر قال على السينه نقضوا بهينه بوتاي مرهم بين دجين دا حديله حيره اذا لو الله تعالى سواضح ماها لجوع رواينا رسائل وحويا الاوقو بسائل ومسائل كو قد بسائل الجدي والاب على الاخوه برق <تصفيق> اللي بريو وابا طه والابا بيسو باب الفرا الا لكنه بسائل كو قد ويا عمر وخضابه رضي الله عنه وارضاه كتب دارمه وحيدي اريد واخ ما هيتيد بسائل كانو عاصو كلي دايه من ذاك له واحد جعل الله طور ان الوضع نبيكم صلى الله عليه وسلم طور دارمه او هو هو وحويا الجدي هي مرخص وحويا كذلك كلالد iyo qurfaha saxwayaan abawoon muradriba inoo abaab taribada qayb ka mid ah wax marka saxwayaan muru qadab ka soo dhigay marka saxwayaan ariga waxa la hayo weydiinta laba gabarbaado sanjeeda wax ay ka tagtay hooyadeed iyo aabahiid iyo wugeed ka tagtay yesuucii xaalad la waad soo jaam minbaadun cey wuxuu ka بسهل جد مع الاخو وياه حدث لي عن يحيى بن سعيد الانصاري انه بلغ وحصو قالوا لمعاويه ثم ابي سفيان كتب له ان قريلا زيد بن ثابت بن قري يسال ويساوى يديله عن جده اوقف كتب له وسقري زيد بن ثابتنا انك هذه وكتبت وادي سوقت له حقيقه هذا يدني عن جده اوقا والله الهي والله الهي وانا سبحانه وتعالى اعلمك وذلك الراس من ما كتبكم دي لم يكن ان هن يقضي لم يكن ان هن يقضيك هي وحكم في الاحديسه الا الامراء مدحنا يعني يعني الخلافه والخلافه خلافه وان قد حضرت الخليفتين الوليد خليفه وان حضروا وبكر عمره ما عفن صح معاويه صح وعلي عمر علي منخصاويه وقبلك هذه كونية يعطيان هي وصينية عن نسفة وصينية مع الأخي والأركة الوحيد وكريم عيسى وثلثة نحمي الله عميل مع الأثنين لما ولا لها فإنكثرت الأخوة والألوها الضيفة ربطان لم ينقصوه من الثلثة ثلثة كمانو صحيح الكرام فيني يعني وحاويا حضوني لأنتم كد من أوكتها يمرقص حاويا ولكن يمرقص حاويا أو أوقي awu misbu qadanaya ilmaha hadbaadu dilsa abu muxuu qadanaya islaamta haddana marka saxaaba dhalib yaa misbu qadanaya somo waa sidaas oo kale waa awu booska abu is ka soo fadhiisay salaay ka tanleeyay meesha koowa ku sii sireen caadi ah waa yahay haddii la shee maraxa saxaabayaan ay yihiin walaalad qowra hadii yeejiyo walaalad فلس في ايوقا اياه ولذلك اياء اليمام البيهقي رحمه الله تعالى صنعكي الصنع الكبرى مرخ ومرقي مجلدت مرخص حاويان لحد سبحان الله وقال يا فتر اليمام البيهقي رحمه الله تعالى صنع الكبرى بيهقي تمام مجلد ويان بابه بابيسر رحمه الله تعالى بابه من ورث الإخوة ورغف, من ورغف الإخوة للأبي والأمي او الأبي مع الجدي بابكاسو بابيسي قفك الله بحلسي اي أو اووغا ولا راهم لديك حقها بي حق ويأكل أليهم أما حقها أباك لي مرقها ضيئة حتى ولا في ربطان ثلث كاس كمان نقصها منها يا مرقها مرقها حيث ويديا أول يقول لي إسلامك واحدة حليوها طلب عمر بوها بيلة أول يجدل في الاسلام عمر بوها waa waddii wiilkiisa marqa soo xawaye wiilkiisa uu ahaayay caasim bin Umar la dhisi ee waayay baya caasim bin Umar wiilkiisa caasid ilma uu dhalay ayaan isimul qaas labo walaalana uu ka tagay walaalay hiim oo ruba markaa wuxuu dooney in xoriis iska qaato ba ali wuu lobbay ayu marqa soo xawayaan oo walaal aan wax xijaab way الله murqaas loo tashadi arii murqaas iyo zid murqaas waxay misal bay siye waxay ilaay murqaas waxa wayan mas'alada murqaas yaani misalka ay siye wuxuu aha murqaas misalba misaliyanu isaga wuxuu yiri law la ra'yukuma ijtama'a ma ra'aytu an yakuna iy talaasi waxa noqolaa biilaha in wax soo ayuu ku yiri yaacana waxaan arkiilaha inuu wiilkaygi milkaygaa no yahay oo aan arkayay buu yiray marqaas abiin زيد بن ثابت اي بن مسعود ayad dadkam iyo maal akhwa ayada dadal sanjiday marqaas wanaas adu afaad salaf ka soo urbeejayaga marqaas waxa dadfay marqaas aad markaa aadnu sheedhi zuhri ah qabiisata danaayb بين الظوايب الحزاعي المدني الدمشقي ويقول أن أعرض الخطابة يفرض للجد يقدر الذي يقدره يفرض الناس ويقدره أنه يسغى اليوم ماته وحدثتني عن ذلك أنه بلق وحسو وقال عن سلمان بن يصال وحكسه قال أنه قال إنه يغيب فرض عمر الخطاب قدري واعطىنا عفان ايوزن ثابت للجدي اوغا مع اخوتي ورالها ميد بعد السنه اوغي ولا ليغو تي ولا الها سنه دخلت ليا سويس سخلوا قال ما لي وحن رحمه الله تعالى والامر امر خال المجتمع وكل سيعد شيسه ان دناقت يدا ايغو لديكي ادغتان سوها للعلي دوشيسا اهل العلم اهل علمك ببلدنا ودنقيو كوسوان ان الجدي اوغا اول ابي ابا بها لا يرث ما دخليه معلب يا ابا haal uga dhow yahay sheeghan waxba yaacni awoogii isagoo aabihi meesha jooga awoogu kursiga usoo dhawaan maayo waxa abuu xornahay maantana baarin diba samaynaya samfalka way dhamaatay kursiga yar ka turle hasoo dhawaan buneyay maanta i kaalid waayey laakin asbanu wuxuu dakhla hadii uu dowl isaguna mar khaayif rabbihi wallahu qadari daal waladi dhakari ilmaha labdi ciisa wa macal ibn ibn iibn ibn qamar khaas ha wayan wiilkiisa wayan ad dhakari ilab as sudusa fariidat hala farnataa wuu is aw halka maalleed ha wayan yaacna aw uga waxa loo qadaraya horta duu aabihi سدس تصدح به لو في هذا سدس و هو قادنيا سدس لخميه لو مهل بو قادنيا وهو يسونا فيما سوى ذلك عند وهو يسونا فيما سوى ذلك الروح كسوهر ماكي ويان ما لم يترك المتوفى كل اوصى و مرخونه كتلين هو يمرخونه كتلين أو اخت ولان لابيه حق ابوه خلك ولا يجي يبدو مرخونه بالله قف, قف. إن شرغك وهذه اللوذة بفريضة فريضة بصمات للمقعامي فيعضون روالس فريضهم وحي لها مرخ صحيح فريضة فين فضل هذو كسوهر من المالي مالك السدس لحميلون إيه فما فوق وحي كسرنا إيه فريضة للجد أو لوغة دري السدس لحميلون من الفريضة حال أي فريضتها وقال مالك الحين الرحيم والله تعالى والجد والإخوة للأب والأمي او ووغي اي walaalihii meedsi xagga abay xagga hooyo ay ka walaali yihiin ila sharqadkoodu murku la wadaago haddii qofdi sariibta wajif arido musta farido waa xalo qadaray ee qaaadar iyo musammaatin oo lama gacaabay yubada waa laga bilaabi ama yubada waa laga bilaabi dhinaca qof sharqadkoodu la wadaage oo min ahlil faraa'id ka bilaab fiya dawal asiri faraa'idhum والإخوة والعراها ومن شيء شيئا فإنه ينظر على فيلم أي ذلك أفضل أي ذلك كاكي هو أفضل أوفا لبنان لحظ الجدي أو أفضل أوفا لبنان وعضيه الثلث سدس ما لا سيدي بما ما بقي حق الباقيه سو اسو اهري لهيسدي والاخوات ولا لهبا او يكونوا ان واحد بمنزله وما لا اخوات منهم فيما يحصل له حصا فيما يحصل وحصا حسني لهيسغا يا ولاهم يغا يا قاسم ولا قيمان سن بنفس من ياق من قيمته قاضيه اللحم سدس لحمله من راس المال مالك اللي راس المال كلاسيه ان كل دماسي أي ذلك كاكهو كان هذا afdalka فل banad la haddi jaddi awgudirtiisa oo diyo hol dadawgo wala siiri way masan awgud sadh haalo awgud boosay wala yar madaxa loo salaaxayo marka saxaw kaabiyay la yahay awgud dhicna suudaan uu ka yahay dhicna la maamun sayasaga dadan loo yar maamun sayo la soo ogor wa ilaa ilaa haysaata oo amarku meed fudhinso muxuu ka tagay oog iyo walaali is xagoo iyo xaggaa soo maaha saddex xaalad iyo u fiicaba ayaa is xagaa saddex oo wax ay qaadanayaan demarka uu qaato wax ay ku soo hagaagay iyo isagaro uu ku soo hagaagay soloomaa ee maalki oo weli la qaybin oo inoo doobo halka inoo gabigiis wadhooman inaan mid ahno lix beerado noo qaybiya bees lixado uga naga لماذا بقى لنتي بحكة تقية اووغي ايوه لا حبي على الزفار بقى لنتي وحكات تقية اووغي ايو ولا ليسي حقه هي حقه ايو ولا ليسي بقى انا وفتران بسانا بقى باوحي بالبوقتة حبي هي. هين لبقى لنتي من الخاص ببقى لكي تخاويها هذا الشخ فيروس تبودك يشير هذا غاز واخوك مالها باله افكيرك ودير adiga kaw irans xoolahi markii la qaybsado inta soo hadhay saddex meelo meel qaasiyo fuls istafaalo meel qaasiyo kaw fuls baaqi meel maali saddexeen in marka xoolaha laga soo qaada uguugiyow walaalaha meelti marka xag gooyay xagaaba ay ka walaal yihiin mid ka mid ah oo waxay qaadanayaan adoo liweeyna الشرف la tahay muranka ma fiicnaa inta aan muranka soo dhaxgelay ay yar lix meelo oo meel xoraa ay soo siin qaan waxaanu sabna la fahmay ida asiriya waya sidh dhaxla kii waxbarani sagga in laysa kala balaa u dheefay ciya dheeftiisa kala balaa فإن الله يضروا على فين ذلك كامرخة صحيح و أي ذلك كاكيوها أفضل فأفن لحد الجد أو يفتنسه أيها الرضي الله سيوم الثلاثة نحمل الله مهل ومما يبقي الله صحرية و للإخوة إساقية و للأخوة و للأخوة و للأخوة و للأخوة أو يكون حرية بمزيلة رجل من زلبي أو من الأخوة و للأخوة و للأخوة و للأخوة فيما بمثل له حسن الله يقاسم الله قيبسا بمثل حصة أحدهم من يأخوة من أخوة صحيح و قيبتها و ق كل اللي هي دباتي خولها معلاد رسمي بالك وحللها انت لا قيمت كهر انه لا سييسنه اي هو افضل فن بنا لحد الجد او قد افتيسا او دي وكان ما بقي بعد ذلك انت كدي وحسبه و كانا خاليا ما وحي بقي وحلم الخاص حو باقن بعد ذلك اكيد لان اخوتي والله الابي والامي ايها الذين اتقوا لا تسقي قدر يا عصوان الذين كسيقدن يعني مثل للذكر اسم حجن حسين دو قيم سنيا في فريدة واحده هل فريده كليبو يعني. تكون هي حاله قسمه قيمتاكم قسمته وقيلته فيها مساله تحديده على غير ذلك الى غيرك و تلك الفريضة وحاويان امرأة هويري توفي الله و افسدي و تركض ويكا تقي زوجها و امها هويريد و و اختها و ناشد لأمها و ابيها حقا يحقق بكل اليهم و جدها اوقيت ف للزوج زوجك و حوصنا عن نسفه إلا وحاويان و لدي حرق و احبا كمينة تقوم بوقتها الله و حينوطنا شيء مجدته سيجوكت و جوكت لعيان هذه السنة و اما أم ملك الموت يباقب طيخ واي اللهم ستعال مرة وحاوة يا زوجك محي نصير نسبة ينصيرنا حقا نريك وللأمي هو يدينا الثلث وحسيننا اللي حماله ضو ها ست حمال الله مبيل ويانا نديه وحاوة يا وناد ولد, ولد ولد ولد ولد ويدي, ويدي ولا نتعددين ويدي ثلث الله ويعتبها وشل مقنقه يانا مرة الثلث والسيني وللجد يأوغينا السودس حمال الله مبيل وللأخت للأبي والأمي ولاش يحقه يحق أبن النسبة قادرة ثم يجمع الوالد جمعي بلده صيلي صد حمال حولي وكل سيسا اللحبة تكسو قايصة من اللحة وكل سيسا هده من اللحبي نص وحد سيسا مع صهري صد حمال صهري دي واي يا حي لا سي مع صهري هل مع صهري هل كنا اويسي هوايه والاشي حقه ايه حقه ابو حمس وحدي صمها صوح ليه لنا كالايا كالايا كالايا سان مولي سيماها واغتو ليه ثم يجمع السدوس الجدي وعلى الجمعين ايه والنصف الأخت والاش النصف كذين فيقسموا الثلاثين باللقيمين للذكر وحل صمعين ايه إلا محمس وحدي صمها مساله رواه مسرع ضق مرخاس ومساله لو يقانو مساله الاكدريا مساله الاكدريا وين لا يداها مرخاس مساله الاكدريا لا يداها مساله ادق ويه مرخاس وخا لينahay او با سمينا او كان ان نغ داير فدي حادا وين سوغلي او مخلوم مرخاس وين سو دحغله موغتاه ان نغ داير ربي اوكي وحسمينا هي قبا ديبا قطي حقو يي حقو بايك ولا لا الله سبحانه وتعالى way fala soo ص awl baasare naayo sax lix baan laba ku dhufay waxan We now realized that what departed a single society lifelike is although he can't strike in the third century He's one of those who have destroyed by the mark When the enter of Allah seeth Again, we have replied We now asked Abraham to put his ark on the ark and we have our own peace يا ها لبا هوايه لبا لبا هديي 4 ورودسنا و سديت صحيح لبا دي هو يينا نفر خدو فاين نمبر 8 سديت حوكي وروغي استقال سوا afariye ba soma ha afariye bar dadka bay noqonaysa waxa uu qaybsan karaa af sagaal meel aya la bal hooyaa meeshii joogta kaw wayahay waxa wayan uqta xagga iyo xagga abaa meeshii joogta zowg kibaa jooga wayahay marka awgiba jooga afar bal u qasaal u طب 22 يا طب 22 ما خا ابو قيبيسو سقال با سيده سا زوسي و سقال صمها سقال زوسكاسي خوي دينو لخشي sida dad soo xad ay ugu gashay mas'aladu sheekhi white's mas'aladu aad ii fududay dhig wax jira aw uga markaas waxa uu qadanayaa lix meelo maya sadda xaaladti oo khair badan palastina iyo soo كوان وراءها هي حقها باع عصر ونماء كوك هالي تذكر مثل هذين وقال سنة يال. هل نسأل أبوه يعني بس أولا سمحيط هاي إسلام باعتنماطي إسلام تحدي عيه اعتنماطي وحي كتك تاي زوج شادي وقرس وقلص... انتعليق يا هاي باركو انتعليق يا مايشانو حاوي هاي بدك المقاطع دي افتاوان دينينا مقابي يسوا هذا المعرفون ila wasan waaye hooyadii oo geedka leeg oo u lacadna meeshan ay taagantahay walaalba walaa shebi xaq hooyo iyo xaq dambuu baa hal xijaab istama diinaysood maragu waa ana halkan واحد خوليه وقيبينا لخدمه وقيبينا عاد الله انا قال لي ثقه السنه وحوا حسابته هو اسقط غلطتين من خاطر اللحبه المحوريه هو قيبينا حنحذي الزوج حيصيرنا النسبه ينصينا يا فدح فريق قولي لنا وحسينا اللحظه فدح وقيبي صلوماه لوصي وياه ابينا حلسي او ستسه بحصاره واحد waa qamaatiso ma heesaan waxa taagan gabadhii marwada ahayd ee ilaahay taqaanay ee xisabkiisa wada jeedisay ee astronaut baa ma heeshan taagan yahay xaqo iyo أضبها مرخة حقا دبك حيث والله سوء إلي يا واحد صمينا إنها استقال عيان المرخة صحويا استقال مرخة صحويا عيان المرخة صحويا قبرنا محيلة حيث أفر صومة يا. أفر يحقه لحدي اللي أفر تادي ماشي كم مقامته يحده محي إنه صومة أفر بيقى لأنه أفر luhdi kan walak raqati lhiya farsoqi sagal somaha hessagal waxaan nahay zawjo waxa jiraa zowj iyo hooyadii iyo zowjka iyo salaanta dhimatay hooyadii iyo marka walaashay xagoo iyo xagaab iyo u geed ma qaybsan tan leena u ma qaybsan somo shakhsiyal ha sagal kaloo waxa ay ugu dhufataa gamgigiisa marka saxawayaan waa oo wogan waxa jira siisa waxa weeyda waxa weeydiiyey sawaliga si wayay hooyadeena خارجي سالته وصمه سألت مرخ. ما حديده سيده حد wax leenahay awowola kuula sooqo staaf qadiga leena horeysalada ma la fahmay aan ka baxayay malka wa hawl tiyanana daday arabiye ay leh tii goe ka fududso miid اي ونسف الاخت فينقسموا ثلاثه صدح ما مرخص حينا لوقيبي وك okay. للذكر مثل حظ الانثيين فينقسم شريان فيكون للجد او ابو حوصه ثلثاه مرخص حويا نصحنا الله مله ولين اختي ولا شيء من ثلثه الله مله قال مروخي وميراث الاخوه للابي ولا لها المال هو المال قوس وحكسه هذا اودين بعدين اوغي يا ولالي حق يا حقا با ك اجره رب عبد سعودي ولا له حق <تصفيق> ابكريه وميراث الاخوه للابي ولا له حق ابكريه من خده حلقو مع زدي اوغاي لا دخليان اذا لم يكن مرخى معهم اوغاي اخواتني ابي وامي ولا له اخويه الماب اذا لا جوجن كميراث الاخوه للاب والامي ويهان سواء وين اسوي يهم ذكرهم كولا لب كذا كير فإذا اجتمع هذا كل من الإخوة للأبي والأمي ولا لي حقه إي حق ابو إيه والإخوة للأبي ولا لي حق ابو كريا أيها أوغي فإن الإخوة للأبي ولا والأمي ولا لها حقه إي حق ابو يعادون الجدتي أوهم ويلاعوا ليتميان الله بلا يهرخ <تصفيق> احيوق هذه قلبة يعادون أولهم ويلاعوا ليتميان مرخات الوليتان لكن ولاو خسامنيا يالا خسا يادون الجد اوغل المرخات كهورتيان مركا واي هي با اخوتي ولا لوود بنكوبتيان ليامي حق ابو مرخص حيك ولا لويد فيمنعونه اوغ ووديليا بي بصابهم ولا لها مرخص حوياان حق ابو كليافه كثره الميراث ربنا وديليا و ملقى حجبه النقصان بكل نقصان نقصان بكل نقصان لعبدهم ملقى, ملقى ولا يعادونه بالإخوة للأمي لكن كل رؤون كران وكم الدفاع كران والله إلمه إياه كريعة لأنه لو لم يكن هدون آهين مع الجدي أوقى من عيسى هدون غيرهم غير كود لم يرثوا مدحين معه من عيسى الشيء وحبا وكان مرملكم كله كل الجد او وهان لها فما حصل لاخوتي ولا لو حي سوى حصلها ينبعد من بعد حق الجد او ديفتي سدبدت فين يكون للاخوتي ولا له حنيا من الاب والام حق له حق اباكاته دون الاخوه الابي والله ما بيقنسوا ولا يكون للاخوه الابي والله ما مع ابو معهم ولا لهم حق المهم هي الماء ضح ما شيء واحد الا أن يكون للاخوه الابي والله المهم هو الا أن يكون لاخوه الاب والام ولا لها إلمه هي المأب امرأة واحدة هوين الكليه فإن كانت المرأة قضيت واحدة وكليه فإنها تعاد الجده او مرخص حي كله كديفا كلوتي لا اخوتها ولا الكيد لا حقها بايك ولا لهم ما كانوا تيه فصلاح صلى الله عليه وسلم فما حصل الله ولها من شيء فما حصل وحي وصحى صلى الله عليه يا يغ... يولاها يجوب الشيء شيا كان لها يجوب يدو سدانيا دون حكم ما بينها يو بينها ان تستقم من حريدتها يدي انت الفريده قمه سرونيسو وفريده تانه النصف وكلبا من راس المال كله حول انسان لقيمن كلامري نسيو فان كان فيما يحاز وحي لا كوبيا يديه لا كوبيو يا ولا اخوتي ولو أبينا كوالا نورين فضلوا محن إراضة عن نسخ رأس المالي كله رأس المالكة لمامته النسخ كما لقد أحصاره وأبيه وحيه كصوهريئة فهو اللي إخوتها اللي أبيها ولو كد حق أبي كوالا نورين بإياء إسكالي لذكر مثل حذينه من ثمين وطيب سنعيات فلم يفضل الشيء من هدوم أحوص صوهريئنا فلا شيء اللي هو أصول عنه بس ألانا لأيضا فوضا لأيضا لأيضا لأيضا لأيضا لأيضا لأيضا inbaariyo oo markii toolaa laysa xagga aabo iyo marxa saxawayaan iyo awoogii buu ka tagay waxaan la nahay laba inoo kala qaadayna marxa hadii ilay meesha joogan walaala marxa saxaway xagga iyo xagga abii kee kala leeyihin iyey ma joogin haddii walaala xagga omaasha balanta iyada haday joogan yi kadi hadayna joogin oo walaalihi ilma aabo hadayna joogin maxay ilma aabo hadayna joogin oo kuway ilma aabo kale ay joogan waxay lamisliyeen kuway ilma aabee ilmo joog waxay dhal lahayn bay dhalayaan eda awgiba leer riixaya hal riixaa awgey laakiin lobadii la yadoo dhalkii laakiin waxa la sameynayaa marqas xawiyan eh waxa la sameynayaa marqas mas'alada marqas xawiyan in xudu nuqsaan lagu sameeyo awaga laftiisii xudu nuqsaan ayaa lagu sameynayaa marqas mas'aladana waxa mas'aladda uu shaykh u sheegayo marka waxa wayan waxa la u sameeyay murqa awoogii markaa way u diidayaan dad halkii faraa bannaan ay u qaato laakiin waxa loo ogolannaya sirusba loo ogolannaya waayhii laakiin haddii walaal rax dig hooyo kali ay ayhiin awooga kuma difaaci karaan wayu xalay gobanaya awooga iyo markaas waxa wayan haddiinri u dhinso walaalaysi xaq hooyo kali ay ka tagay awoogii gay hara sawga ma daamo is sawu xijabi karee ay gamarri xikraande waslanam aleeyd ila waslama barxiraan ruuxa haye daxleen hadba wixii u soo xassila walaalahaas awoga dheeftiis markuu qaatay walaalahan xaqo iyo xaqo وحقنا يا مركة سحويا ولا لا هنلم هو يلم أبو للذكر مثل حدين ونثيين بين مسألة ذا وقالنا يا مركة وايحي إنسا مركة شاك شاك شايف رحيم الله تعالى أياه وثيري لكن واحد يرحق أيهي ورحق يكون ايه الحجراء ولا لا أحقه إيا حق أبو لكن ولا لا أحقه إيا حق أبو حد يهيب إياه مركة قبرك لي markaas waxay ku durkineysaa kuur qixaysa moodi xijaabaysay wa markaa walaalkeenna xagga aabay ku xijaabaysaan xijbu nqsaaw iyo xijbu xirmaan maaha walaalkeenna xagga aabayay ku durkineysaan markaas ayadu nisbe qaadanaysa faraasmoolkina ka qaadanaysa markaa wasigaan heyd inta soo sheegay walwal soo dibanayna wuxuu adeyn xisbi ka raktaan fiisiga mahalla balaafar loo yaqaan mas'alad markii wuxuu wuyan ka hadlay mas'alada laftayda wuxuu sheegay midalahan min baad dhawfukati awwgi walaashii sagaa abiga sagaa hooyo walaalkii sagaa aabo in baad dhawfukati nakhlan xalaamir xawqeyna waxaan sameeyna awwga thuluth baan siinayna hada thuluthina حضيعه اطراف رباطه ولا روحة. لم ينقصوه من الثلث سنه سنه ثلث ونقصهم كلام هي سبع راسيسه ماكو سواره سبع كذا يا سو سبع ماكو مالك ولا ارك واجهه سبع ولا شي سنه استوره وحسين صح يابا الناس وحسين بين اغو سبع راسين سبع noluskasi wuxu yahay labadan labadii soomaa la lixban xoolii u qaybinay marka lix sandh u qaybi labada soomaa labada iga siday markaas ugu gaaxaa maxaa sawriga asagtan sandh si marxas u hawayaan walaashii saxan gooyay xagaabo ya halba sawir soomaa halkaasii walaalka xagaa abka liya waantaas خولي محبوبي نبا نثبثو كاتي يا اوغي وراشي يا حاجه اييه حاجه اييه شنو وراشي حاجه حق ابو اييه وراكي حق ابو كليا او قول ان بحقي بس او بحقي صدح صدح يلا بسو غير واشن ما سوى حبده الصيم القاصحويه ولا لك حاجه ابا داوي لنا نقول اصير نعملو جيد واي قال ماري وحرد حي الله وتعالى قالوا ماري وخذنا حين الله تعالى وميراث واميراث الاخوه للابي ولا لها حق ابوكني ودخل كوكه مع الجده او لا دخليان اذا لم يكن هناك هنا مع اوقي اقصى وأمي وامي اقصى لابي وامك ولا لها حق هي حق ابو كميراث الاخوه للابي والامي وياه سواء من ذكرهم كذكرهم او صاهم صاهم فاذا سماع مرخص هنا على اخوه للابي والامي والاخوه للابي فان كانوا الاخوه للابي والامي هذيهن يعادون الجده فإن كان الاخوه للابي والأمي وعليه حقه هي حق ابا ماشي هادي جوغان الجد اوغه واخا يكونو حياله دي اخواتيه ابن ابيهم ورالو حق ابا كان يكولالو بين يمنعونه ويوديديان بين ولاله سبتودو مارخاس كان ثروت اليراتي بعددهم ثلودا ولا يعادونه بالاخواته للامي لانه لو لم يكونوا ادون اهيم على الجد اوغه بيعيس غيرهم والله ما هو يمير عد كل هادين اهين ليريسو مينو دخلين معه اوغه بيعيس شيان واخبا وكان المال مالكه كله دباتي للجد اوغه فما حصل فوالله وحيث سوحسنا بعد حظ الجدي فانه يكون عن الاخوه للأبي, للأبي, مع للابي والامي دور الاخوه للابي يلوم الصنار واحبا ولا يكون الاخوه للابي معهم يخرجوا معهم مع الاخوه للابي والامي ويا شيء واحبا الا يكون الاخوه للابي والامي يهمو يعني امراه واحده فان كانت امراه واحده ذاتها فانها تعاد دون فانها تعاد وحيث حيسالت ولا ركن لابيها حقها بينكم والالوبين مما كارو انت جوجان. فما حصل اللهم ولا ها من شيء فما حصلوا بحوصوا حتى اللهم يقع إيا ولا ها يقع من شيء وشيء كان اللهم يقع أصلنا ذي دورهم يقع سكرودة ما بينها وبين أن تستك من فرندتها إياها أنت ونحيسة إياها أنت فرندتها أي لا ما يسترون نيسو وفرندتها أن نسفلها من رأس المال كله واتهذا مثلا هذه الشيء اللي نحن نقيمين فإن كان فيما دويا يحزو لكوله اللهم يقع لكم ولأخوتها والأوكيد لأميها ح وايه فضل وحده الااده حدو اسو هارو عن نصف راس المال كله حورها راس المال كوغ مرخي يادوا لا قيب ولا لسه لا دخصا راهي واخ سو هاران فهو اللي اخوت سالي ابيها وصناريو تادا شيلي حدد سو لسي ولا كخا مثل حديثه حسين فلا يفضل شي و حدو حصار فراشي الله يحرس سنارك باوميرات الجده اييفه تحركي بابيه islaamtan ayyada dhaxalkeenii bal ka waran ahlu cilmigu Abu Bakr al-Imam ahlu cilmigu qayb badan wax ay ku ismaaceen ahlu cilmigu inay lix meelo meel qaadanayso waa hadii laakiin hooyadii maasha la joogtiin nimbaarin ciyi ayyadii maasha joogta xalaal lix meelo meel qaadanaysa laakiin hooyadii haday joogtidii hooyada xijaabaysaa somah ya marka al-Imam Abu Bakr al-Mundhir ijmaahu sallallahu alayhi wa sallam اسرار الاصحاب بروخرشطه واي القرشي العامري المدني وفي الثقه وحسن التوثيقي او ذكر يحيى يحيى بن معين البغدادي ايات توثيقيه مرتفعه ويها اللهم صعا و عي. قصعناك ان قليصت في ذئب المدني وصار ليصرا انه قال وحودي جاءت حاتل الجدة اييدي إلى ابي بكر الصديق و تبي فاساله يدا ويدي نسميره فقال لها ابو بكر ذاكيري ما لك ما لك نلكوما سنانين في اييه يحيين شيء كتاب, كتاب لا كتاب لا شيء وخبا وما علمت لك لك في سنه رسول الله رسول الله سن شيء وخبا اروح اتاكل لاله احمد فوق رميه فوق ثم النبي راح فوق رميه اشتل مكيت الاسعار والله فردي حتى اسال الناس افضل حضان بكي الان نسوي ديو فسال الناس في ولدي فقالوا مقيله من شده وحجري حضرت رسول الله عليه الصلاة والسلام عليك قيب غاتي أعضاها السودس اللي حميلة من فقال والذكر باوحي لي هل معك معك مياه يغيرك مياه يغيرك انتك لم يخلصه عطا اي يوكله فقال ما يعفل مغير من الشعبه انتك لو ارمتها كرم لخاتك عيسر idh kale oo arun baa kaalaba qad ka caysan jirtay fa qabo xisaabi maxamed ibn musallama taala alayhi salaami fa cala xadiis la maqan dugira dugira wuxuu yiri oo kale أي ansada uu u furiyay lahayd aba ka sidiq fuma jaat ايي جو مجه اسكو اسكو قفط اسكو حاسدي انا صاونه تيي كرات ييبرقس الى امور وخطاباتي وقتي قد ابويا ولا با يكلي بكر وقتي طو... او بققتو او بكد حلسيه وخا هيت حقو هيت تم امور ومالي سانه واتي حق ابو تساله ميرافا دحل كيدو يدي ليس فقال له وحقني مالكي في كتاب الله الشيء وما كان القضاء الحكم كماهن الذي يحكم باس وقضي به الحكمية إلا لغير الكاذي غير خاموياني معنى حكم كاوبكر حكمي أي حق أباهم من حكميني أي حق ويو حكمي بي وما أنا رأيه بزائد من في الفرائد فرائد في شيء من حكم زيادة ولكنه ذلك السدس واللي حملون ما شاء اللي حادموا فإنه سمعتم فهو بينكم أحدي لويان waaye waaye tokmaan bidoodi khallab bihi la go'noqotana faawo lahaydu sumaar yaani hadda midka hadda isku timaadin fiir oo nabadinuba wada timaadin nimbar intay ayadiisa hooyadiisa aboygaadeen walaasidisu ma la isku siina qeybsaduma allah yaanta ma ku filantaa wa halku yiid marka subax weeyah haadi ay milkeliye tahay ama mid kale ay sii damaanayna mid kale inba si qaran macna hadith hadith abu daud iyo soo saaray fiqtawa al-faraad bawo fil jadda abu daud waxa uu qoray tidona soo الجدة isana marka subax weeyah haadi lahayd fiqtawa وحدثني عن مالك ان يحر عن يحر سعيدنا سال عن, عن قاسم بن محمد بكر الصديق رضي الله عنه قال: اعطت الجلده سنه لدي ايوه بكر السديق فارادوا ودنوا يجعلها سدس سدس كانوا ييروا للتي تين قبل الام حقها هي اهيت فقالوا رجلنا يا صالنا اله انصارنا لا كيري اما ان كاادغو تتركوا كاتغيسها التي تي لو ماتت دي ما لهد وهو حاله ويسو خاينون ولي هي كانوا وهان لا هي هيده يرسوك يدخليه هي. فجعل ابو بكر وكيرى السدس سدس ديرا واخدودا haddii ay yeeshaan waxaana waxa uu xulayay ayyidada aad ee hadii ay dambato ayyidada aabo waa dakhliisa uu leeyahay marka laakiin ayyidada hooyo marka waxa weynaa dakhli baa laga yaabaa uu dalkaba salaam xulayay tiin marka saxaway afdal ka ay ka tirtay tiin kale marka saxawayaan waa dakhliisay inoo في تولجوا وكذلك واحد الصون الغليظ مرحله تحول الامام ابن قدامه الصحنبلي اي يستك سون الغليظ وجلك سقرها سبحانه وتعالى يشن ايو كسون الغليظ حلو عن مالك عن عبد الوهاب بن السعيد واي يحيى بنا يحيى بن يحيى بن سعيد بن سالوليد طيب الحسن سعيد الله ابو بكر وعبد الاحمام والحارس والهشام كانوا خلايا فريدو كانو قا اوقدر للجدتين اللي بدا ايي بو ياري ها بدا ايي بو ياري ابو واكوي والله ما نسومرني ايي حقو يتحق حق ابو و ما واه قال ماري بحورة الأمر عبر خارج مستمع لو كنا سيئة عليه دوشيسة إن دانا أكتنا أنك عضان أهل العلم في المدينة النحي الذي كان صلى اختلافه في خلافه ونقص نايم يا والذي كيئة أبدأت ونقصها ليلة عليه دوشيسة أهل العلم هل العلمكة ببلدنا بلد كأنه أم الزندة أي يذة أم الأمي هو يذة لا ترسم ما دخصو مع امي هو يلا مرخصا و يا ميعيدا ديان حالي مرخصا اوغا دغدا يعني هويدها كا دغ اوغا دبانا شيئا ما دخصاي يي ناسا في ما سوى ذلك نحن بالك سواري يفروض لها ست سلخينو ميل با لوقدر يعني هويدها فريدة مرخة صحويا حال أي فريدته مرخة قع... إله مقعالي وعن الزدة أم الأبي الله أصباد الأم عوجي له لا تريثه مع الأم خوية من معينة مرحلسه وعن مع أم الأبي أبا من معينة مرحلسه شيئا يا أحبا وهي فيما سوى ذلك وحيث عكس أراد أنه إذن نجوه أبيهن ونجوهن يفرض الله السدس فرند لها فتحالي فتحالي فتحالي للوقت لها فإذا سمعت الجدد تاني بذيئة إذن سمعت أم الأبي تي أباه يذي حيدي و أم الأم تي هو يذي هو يذي حيدي وليس للمتوفع قفك الله وسلم ونصم عند دونه ما يغوح كسوك إياه أمن أبي ولا أم هو يطنع وحاولي ان مالك الحوري فإن نصمع طوان مغلي أن أم الأم هو يدي هو يدي. إن كان amma ammi xoolo iyo aadita aqaduhu ma ta ugu dhawday tahay kan laha sidii دون meelba oo soo nadaa duuna ummi iyo abi aba hooyidi yaana wuu hawl aabaha tan aydiya waa aabaha hooyadii hooyadii hooyadeeda kala wayaa waayidhi salaad laakin tan hooyada hooyado kaliya marka faaynta in aad adeeyta anoo umma al ummi hooyado hooyeed in kaana dadta aad cadumaa taaga dhaw kaana allah sidii islaamaba meelba soo nadaa doona ummi al abi laakin aabaha hooyadii marka ma qaadanayso in kaana umma al abi aabaha hooyadii waan kaana في القعده دي مرق ضواشها يين من المتوفى طفل اوصل اي ادوي يين ديال زمتي صوامي سلسليك في السدوس سدوس هو لوقدريا وايا <تصفيق> بينه ما دخلودات نصفاني والله ما قالوا لو قال مالك و خوري و ما, ما, ما, ما ميراثه واحد دخلوا وصناني لا احد الغف و ينزل ذات ايين فوده الا للجدتي لما لا واللماذا مرخص حاول ان يدخل سيء اباه هويه دي و قوه الهويه سمغريسين وائل لانه بلغني وحي سوغاري انا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغ ورغ فين دخل سيء اي ددت اييده سمسال ابو بكر ويديه عن ذلك الغص حتى اتاه معنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر الله بكر مرث الله أيبي ضدك سيوي دي يا بخير وكي مغيري محمد صلى الله عليه وسلم حتى أتاه أثبت الله ورقي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ورغث الجدة أي يلن الحلسية فأنفذه وفلي الهايضة ثم أتت الجدة وخرى أي أيدي كلا تبين إلى عمر وخطاة فقال الله بحكيري ما أنا عنيه أنيقه بزاء دل ها ما أنا أريك بميهي بزائد مزي هذه الفرائد الفرائد كوكري يا شي محمى فإن استمعتوا هذا السكتب هذه فهو بينكما السودس و نحننا وأي وأياتكما مديني خلت لقوا أنه قتبيه السودس هنا فهو الله هذا الصغناظيه قال مالي وحوري ثم لما ما نأو قائم أحداً قف وورغاً تبحل سيه غير جدتين لمأ أي يمه يعني منذ كان الإسلام إسلام كو وختي هو أهل لقصهم بالله إلى يومنا هذا إلى ما أنت لقصوا ق باو ميرات الكرال ولا علم حتلو جاهش ان الله توكل انا الله هذا الوضع يا لاجدس